وقالت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئن تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاة الحرى وأعمالهم فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ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 اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كل نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك ما يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالك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 اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أسعدنا بتقواك وجعلنا نخشاك كأنا نراك اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو كريم كريم تحب العفو فاعف عنا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 اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأماتنا وأزواجنا وذرياتنا ومن له حق علينا أعتق رقابنا جميعا من النار يا عزيز يا غفار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 اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وباطنه وظاهرة والدرجات العلا من الجنة والدرجات العلا من الجنة يا للعطاء والفضل والمنة اللهم اغفر لجميع موت المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية.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 اللهم احفظنا من كل جانب ودافع عنا كل كرب اللهم انا نسألك عيشا قرا ورزقا دائرا وعملا بارا يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً، سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح إمتنا وولاة تأمورنا وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك وهيئ له البطانة الصالحة اللهم وفقه ونائبيه وأعوانه إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين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 وهب المسيئين منا للمحسنين اللهم لا تفرِّق جمعنا هذا في هذا المكان المبارك وفي هذا الزمان المبارك إلا بذنبٍ مغفور وسعيٍ مشكور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 إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.